الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالح والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين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 غير المهروب عليهم ولا على الضال